بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي قعد بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في مبين وآخرين منهم لما يزحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قطر الله يؤتيه من يشاء والله بالقطر العظيم مثل الذين عملوا التوراة ثم يحملوا مثل الجمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين تذبوا بآيات الله والله لا يهدر قوم الظالمين قل يا أيها الذين هاروا من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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم البوعة فاسحوا إلى ذكر الله وبروا بيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانكشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله فَأَنقُذُوا اللَّهَ نَذِيرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُمْ وَلَا تِجَارَةَ إِلَّا لَهُمْ إِلَيْهَا وَدَرَكُوا قَطَائِمَا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ